And عارف انت اجمل حاجة تفرح الواحد يا ايه ان اللي انا ما حلمت بي تلاقيه حقيقي وانا عايشت بحلم باللحظه دي اللي بدور عليه انا سبحا